إِنَّا عَرَضْنَى الْأَمَاهَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّا عَرَضْنَى الْأَمَاهَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ لَنَا وَعَلَى لَنِ كان إِنَّهُ كَانَ